مولاي صل وسلم دائماً أبدا على حبيبك خالي للخلق كلهم هو الحبيب الذي تنجى شفاعته لكل هوا من أهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بل يغمق صدنا واغفر لنا ممضان